ألزمت عمري معك وأهملت غيرك وأهملتني وألزمت غيري وأهملك جيتك وله وأبعدت عني مسيرك أدمت جروحي من خناجر تعاملك رديت سيفي واعتنزلي جفيري حاولت لكن للأسف ما قدر أصل عانيت من جرح أنت هجير وشلون تبخل ودوا في أنا ملك أضم طيبي واشتنفذ بعبيدي وتوقلك واشتاجك وأكره أحب فيك الحب وأحشد حريرك للامس الخصرة المعزلة وجملك أشوف عينك بحر وادخل غزيرك وشوف شعرك ليل وسريف وادهلك أحس في قربك عمم واستجيرك وأحس في صمتك شعر وأترجلك كنت اهتني بك وارتشف من غديرك واليوم في حلمي تجي وأتخيرك كنت اهتني بك وارتشف من غديرك واليوم في حلمي تجي ما يا الدال ه ما ابغى استسير ابغى نصحت من ناحيه ابغى اسالك صحتي حذراك تجهل مصيري اما سؤالي كيف تدعي وانا لك سلم على روحك وعلم ضميرك إن قالها الله الاجتماع لكم قبل